مهاريشة مهاريشة اشكر مستاذ الدكتور حسين فنس على هذه الكريمة والتي خدمت بمتحه في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله افضل يتيما على قطوى الجبة البشرية والتي قود يتيما على رهض الجزء من ابه وابيه فهد عليهم القائل فقال يا خاتم النبيين والمرسلين ويا فيه تشف الجراح لمن اراد تداوية قالوا يتيم فقلت ذاك وزامه يعلو به فوق الكواكب الزامية ما كان منك يا محمد ان يكون له افض يرعاه اثناء الصحولة اوية فاذ كنت لم تنعم بظل اهوة فالله آترك ان يضمك راعيا اذ فوق حوقك في حليقة تأكل لضاعا سوى نصيبك يا رسول الله راضيا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من قلت عن نفسك. لا يعرف قدري الا ربي. ولا يعرف قدر ربي الا انا. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا من عجز الماسحون ان يصف معناك. نبي يستدع القائل في وقفه فقال خطوة من اول مزارة الارفاق على هذه الكلمة الجامعة المانعة التي لقد صويلة كملة ولا قصيرة محلة ولكن استطاع ان يضع الزواء على الزهر حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لماذا فتح آل طاعة وترتديه فقلت لما لا امتح آل طاعة وارتديه وقد كان جبريل عليه السلام خادما لابيه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذت منهم الشبيه لرسول الله خلقا وخلقا سيدنا رسلان ابن عفاد وعن السيدة ابن بقية التي انقى من نار السماء السيدة فاطمة الزهراء التي لم يقع عليها دم الحيث وعشت وعنى كل الغدور معنا في هذه الليلة. اخوذ الامام يتواصل هذا العطاء ويتواصل هذا اللقاء حتى تلتق الارض مع السماء لنعيش بعض لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة. يتوها على مسامح حضراتكم علم من اعلان قراء جمهوري نصر العربية والعالم الاسمي والقارئ في الفمئيات المصرية والمقيمة الهانة باركس السيون مع الاخ الحبيب يرفع فضيله الشيخ الله تبارك وتعالى انا عايز اقول ديتهم موجوده, موجوده لجيز لجيز مش اه اه ديتهم ولا والله والله يا جماعه تعالى الو هو جاي اكسب طب مساء الخير بعد اذنك لو على خط واحد وواحد اه اه خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص لطع عليك يا منال ايه الشيطان وجيه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 الذي يدعوا ففي الجنة قال ذي a This is what I one, <laughs> بس <تصفيق> <تصفيق> 제가 지금 앞에 탈탈 털렸거든요. 아. the Don what <laughs> a lot of people vi meu القادرة يا شخصاها قاعدك تشبه الناس اللي حواليك دي الله اكبر والله عليك الناس الناس موتك ده اشطات الحاجه رايح حب خف مش عايزكم ما كانوا يلعبوا بقى ده موضوعك يا شيخ ده خدنا منك الميكروفون يا شيخ سبعه بسم الله الرحمن الرحيم أنا عملت ضراط. ضراط. الله على الله سيدنا عم الشيط والله سيدنا عم هو صياد مال حالي لام الله راه راه وما عارف ان اعنا عايزينه بس ser de It's a little by the same thing No از و منش ذي قرآن جميل وبصوت جميل، وقال يعقوب صقر جميل والله المستعان على ما تصفون. تلوح قرآنية أتري حضارة من الأخ الحبيب العلم القرآني والعلم الإذاعي الجميل والمقيم قلنا محاصر في يوم. فضيلة القارئ الشيخ فاها النعماني اخوة اليماني بسمكم اكرر شكري وتقديري الى الدكتور حسين خطب استاذنا والمارضي والمعلم الخاضر وفي الاول وزارة العوقات واشكر ايضا الحاج محمد عوضا ناصر والسياس النائد دارويش مرأي والاستاذ حسين الاشماوي والاستاذ احفاد يوسف والاستاذ عفتاء فاها ثم اعتذر المحاسب سلاما شديد سمين الهزب خيوط واعتذر الدكتور احفاد اعينع هادي ليم وقصة تلطمية واعتذر طفيلة شا حداد الداوي نظر لتأخله في المطار لعودته من اثمانيا وهذا عذر مقبول <تصفيق> واحد سورة هود وأول سورة يوسف فاستقم كما قبل في ليلة من الليالي لم يرى فيها الحبيب النوم فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأطراها يا رسول الله ما لي أراك لا تنام في هذه الليلة يا عائشة لقد اكلت تمره من بين الثمرات التي في بيتنا. ولا احكي اهيرا من بيت مال المسلمين ام من بيتنا نعم يا عائشة. فاذا كانت هذه تمره منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصر. فما فالك بالكتور التي بيعت الحرام؟ منذ لحظات قليلة شرف المكان بعلم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والقارئ في الفضائيات المصرية والذي تقيت به منذ سنوات عديدة الاخ الحبيب فضيلة القارئ شيخ علاء الدين احمد علي العلم القرآني والعلم الاذاعي الكبير. الذي حضر منذ لعظات الخبيرة. ايوان اخوة المؤمنون ونحن في هذا الاحتفال ليلة القبر. والذي يقام في هذه السلدة الصهيرة تحت العالم. امانة الحزب الوطني الديمقراطي بسنديون والتي يتمع لكيك من القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية وقهد اعضاء مجلسي الشعب رسوله. ايوان اخوة الاحداث مرحبا بكم في هذه الليلة. اولا يقول المُستشار صلى الله عليه وسلم من ألقى عليه السلام رضي الله روحبه فرددته عليه السلام يعني أيها الأخوان هل على فيدن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الحديث صلى الله عليه وسلم النوعد وقال الحديث صلى الله عليه وسلم ثلاثة لعون وجه يوم بالقيامة ثلاث اصلاف يحرم من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم من يا رسول الله عقوى لديه وشارب الخمر ومن سمع اسمي ولم يصلي عليه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى هارون الرشيد وقال يا هارون هذا الحذاء. هو حذاء اقره النبي صلى الله عليه وسلم رأي من هارون الرشيد الحذاء ده بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه رايك يقوم هارون الرشيد يحمل هذا الحذاء على رأسه ويضعه على رأسه ثم بعد ذلك انزل فقال الرجل اقسم لك يا هارون إن هذا الحذاء لن يمتكل رسول الله بطله، فغضب عليه هارون الرشيد فقال: والله اني أعلم ذلك تماما ولكن حينما نسب إلى رسول الله باحتراماً لحضرة النبي وضع هذا الحذاء على. ربي. اذا كان هذا حذاء. ونسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى ان نقدر نحن كلام الحبيب وصنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سنة شخصا لقرأ لارائل صورة هوس صورة يوسف عليه السلام. لحظات مع سيدنا يوسف عليه السلام. اذا سعيد من هو اول وزير مالية حكم نفط هوا السيد عليه السلام <تصفيق>